وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا رُؤُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا رَبَّنَا صَمَّ وَسَمِعْنَا فَرْجِعْنَا عَمَّا الصَّالِحِينَ نَامُكِنُونَ وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِن حَقَّ قال قول مني ولكن حق قول مني لا أم لا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين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 ستجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم ثم أخفي لهم من قرة أعين الجزاء بما كانوا يعملون أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ أَمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صالحات فلهم جنات المأوى نزلاً بما كانوا يعملون وأما الذين فتقوا فمأواهم النار كلما عردو أي يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوق عذاب النار الذي كنتم به تكذبون ولنذيقنهم من العذاب لبنادون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون وَمَنْ أَضَلَّ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا